رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كذا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم فيه أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء مْ كَْفَ بَنَنهَا وَزَيّهَا وَمَا لَهَا وَمَا لَهَا مِنفُرُونيَ وَالْأَوضَ مَدَدنهَا وَأَلقَنَ فِيه رَواسِهِ وَأَلقَنَ فِي رَواسَ وَأَن بَتْناَا فِيهَا مِنْ كلُلِّ زَج بَهجَ تَذِْصَرَةِ وَذِكَ رَادِ كُلْ لِعبدٍ مُنبَ وَنَززََّّا مِنَْ السَّمائِمَا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 كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثموج وعاد وفرعون وإخوان لوط وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تَبَّعٍ كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقٌّ وَعِيدٌ أَفَعَيْنَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ بَلْ هُمْ فِي مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ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 وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت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 فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ لِيَوْمٍ حَدِيدٌ وَقَالَ قَرِينُهُ هَٰذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ ۚ الْقِيَا فِي جَهَنَّمَ مَا كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ مَّن نَّاعِلٍ للخير مُعْتَدٍ مُّرِيدٍ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 قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام وما بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول, وتقول هل اوزن فات للمتقين غير بعيد هذا ما تعدون لكل اواب حفيظ من خشى الرحمن بالغيب وجاء وجاء بقلب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 وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قُرُونٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَقَشًا فَنَقْبُ فِى الْبِلَادِ يَلْمَحِصَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شهيد ولا قد قلقن السماوات والارض وما بينهما في ستة ايام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحوا أدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ شِقَاقًا ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا آتَيْنَا عَلَيْهِمْ بجبار ير بالقران من يخاف وع